لآن القرآن ل ا م لله و س ل ع ه ا ل م ن ا ل ر ح م ا ل س ي م ا ل ي إياك ل ع ب د و إ م الاسلاميه ا ص ر ط ا ل م ت ق ي م صراط الذين أنعمت عليهم غير ل ع ل م ولا الضوء وَإِذَا ر َ ك َ الهدى ََّ ذ ِ ي ن شركه َ إِلَّا دعويه ََ ا غير َ ذ ْ ك ُ ربحيه ك ُ م ْ ذات مضمون َ خُلِقَ ا ل ْ إ ِ ن ت م ا ع َ ج ل ي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 بل تاتيهم بطه فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ر ب ه م ع ل ق أم ل ه م تمنعهم من ن د و الرحمن ا يستطيعون ن ص أ ن ف س ولا الرحيم え<音楽> ن ض ع الموازين ب س ط ن ي و م ا ل ق ي ا you ب موسوعه النابلسي عابدين ت م أنتم للعلوم ا مبين الاسلاميه ل ع ن ربكم رب ل الذي ف ط ر ه ن وأنا على ل ذ ك م من ه الهدى ن شركه د ع د و ن ه غير ربحيه ن ف ج ع ل م ج ذات ب ا إلا كبيرا ل مضمون ل ل ع إ ل ي اجتماعي John. はい。 م و س ح ا ق و ي ع ط و ل ن ا ب ل و ك ل ا ج ع ل ن ا ص الاسلاميه